تتمه باب الحمقاء والفاجره ة ا ن ت ى و ا ل و ت غ ة ا ل م ض ي ع ة لنفسها في فرجها يقال وتغت تتيغ وتتيغ كذا و ت غ ن ورجل وتغ ن والبغي الفاجر ة ورجل عاهر بين ا ل ع ه ا ر ة والعهور ة وهو الفاجر عهر يعهر عهرا والعلجن الماجنه ة وأنشد يا رب أم لصعير علجني تسرق إذا لم تبطني ينبع يا لصعير بالليل إذا رب تسرق ر لم من ع ت ز ا وما ا ل غ ب ن ي كرزغ ل ح م أ فوق اشبه ل التعليق الزعرة ألفت والمغبن المغار الآباط وأصول الأفخاذ م وما ع ط ن ي وهي واحد ذلك من البدن وصعير اسم رجل والمعطن هو العطن وهو مغرق الابل حول الماء و ا ل ر ز غ ة الطين وهي وارزغت ه ي ل ا ل أ ر ض إ ر ز ا غ ا إ ذ ا صار فيها طين وتبطن يمتلئ بطنها يقول إ ذ ا لم تجد ما ت م ل أ بطنها سرقت ما ي م ل أ جوفها انتهى قال والهجول البغي وهي المومس و ا ل م و م س ة و أ ن ش د ا مبن أ ب ي جهم ب أ و ل ظالم تدب أ ف ا ع ي ه لنا و أ ر ا ق م ه لعلك يوما أ ن تلاقى ب خ ن ع ة فتنعب من طير عليك أ ش ا ي م ه لحى الله ف لحي الكلاب ولامه حكيما عجان البغل والله ل ا ئ م وعيني هجول مومس حتى فحتها بذيله إ ن ي بالمجامع شاتمك ه التعليق الأراقم جمع أرقم وهو ضرب من الحيات والخنعة ا ل جمع أرقم ضرب من م وهو ا الخالي الأرض والنعب صوت الغراب مكان خال الطير ودارت ن من يقول لو لقيتك في مكان لقتلتك فأكلت الطير لحمك ودارت حولك في فصيح صوت وجعل ما يبلغه عنه من القول القبيح ب م ن ز ل ة دبيب ا ل أ ف ا ع ي و ا ل أ ر ا ق م إ ل ي ه و ا ل أ ش ا ي م جمع ا ل أ ش أ م يريد بذلك الغربان وهي ي ت ش أ م بها وقوله ل ح الله فا لحي الكلاب أ ر ا د فا الكلاب ف أ ت ى بلحي ل أ ن كل فم له لحي ف أ ض ا ف الفم الى اللحي ثم أ ض ا ف اللحي الى صاحب الفم ولم يستقم له أ ن يقول فالكلاب من أ ج ل الشعر فقال فا لحي الكلاب و أ ر ا د بذلك سب المهجو جعله فم كلب أ ي فمه مثل فم الكلب و ي د و ز أ ن يريد بذلك الوضع منه ولا يريد أ ن ف م ه مثل فم الكلب وهم يسبون بمثل هذا كما قال و ف ر و ه سفر ا ل ث و ر ة المتضاجم وعيني هجول ه ذ ي ل ة وهو رجل عيناه مثل عيني هجول وهؤلاء ج م ا ع ة هجاهم هذا الشاعر انتهى والهلوك من والرطيئة والرطأ مقصور والرطاة والرطاءة مثله والخريع النساء الشبقة الحمقاء الحمق الفاجرة قال ابن مثله من ميادة ترى لمبينات ا ل خ ر ا ع ة راقبا حذار الطواغي والعفاف رقيبها التعليق يصف امرأة بالصلاح يصف ي ق وقال ل عفافها د كفى أ ه ه ل أن ي ج ع و والطواغي جمع طاغية وهو وقال ا لها يرقبها طاغية الخبيث الفاجر انتهى من جمع ك ث ي ر وفيهن أ ش ب ا ه المها رعت الملا نواعم بيض في الهوى غير خرع اي ل ل ت ع ق فيهن يعني في يعني ا لا ن س ء والمهى الوحش الواحدة مهات بقر ياتين د نعومة ه فجورا إ ذ ا أ ح ب ب ن ا أ و أ ح ب ب ن ا انتهى وقال س ع ل ب ة بن أ و س الكلابي قد راهقت بنتي أ ن ترعرع إ ن تشبهيني تشبهي مخرع خ ر ا ع ة مني ودينا ا خ ض ع لا تصلح الخوذ عليهن معا ل ل والترعر الكبر ت ي الكثير ق راهقت قاربت ودانت والخراعة والمخرع الكثير الاختلاف في أخلاقه و ا ل أ خ ض ع الرديء الفاسد القبيح يذكر أ ن ه قد جمع دينا فاسدا و أ خ ل ا ق ا رديئه لا تصلح أ ن تكون ا م ر أ ة على مثلها الباب الثامن والخمسون باب ما يكره من خلق النساء راجع في اللغة فصل ضخم المرأة خلق فصل من ضخم يكره في ثقه الصفحة الثامنة والعشرين وفصل نعوتها الصفحة الخمسين بعد المئة. العفضاج ث ا ا م ن ة و ل ش ر ي ن و ص الصفحة ل الخمسين المئة ل نعوتها بعد ع ا ف ا ل ض خ م ة البطن و ا ل ح ف ض ا ح ة ا ل خ ا ص ر ت ي ن ا ل م س ت ر خ ي ة اللحم ومثلها الخوساء وقد خوس يخوث خوثا وامراه لخواء ورجل الخا وقد لخي يلخى لخا شديدا وهو أ ن تكون إ ح د ى خاصرتيه أ ع ظ م من ا ل أ خ ر ى واللخى ايضا من جلود دواب البحر مثل الصدف تتخذ م ص ع ط ا و أ ن ش د ا وما التخت من سوء جسم بلخى اي ق أي ما شربت شيئا من ا ل أ د و ي ة في لخى ل ع ل ة أ و مرض يكون في جسمها ولا احتاجت إ ل ى م ع ا ل ج ة جسمها ل أ ن ه تام في خلقه صحيح في باطنه وظاهره انتهى وامرأة سجلاء ورجل أسجل وفيه سجل إذا كان في بطنه عظم واسترخاء ويقال امرأة سولاء ورجل أسول وهو أن يعظم بطنه ويكون أعظمه أسفله. قال المتنخل بطنه أن بطنه ويكون وفيه وهو أعظمه ورجل ورجل أسول عظم يعظم أسجل أسفله سجل في وَأَصْبَحَ الركود ع ي ن جمع راكد وهو الساكن الثابت والعين بقر الوحش ا ل و ا ح د ة ع ي ن ا و ا ل أ و ش ا ز جمع وشز وهو ما ارتفع من ا ل أ ر ض مثل النشز ا علت على ل ا أ وذكر ش ا لألا ترسخ في الوحل يصف المطر بالكثرة ز ترسخ في يصف و أ ن ا ل ب ق ر ة لما أ ص ا ب ه ا نقيت جلودها وحسنت أ ل و ا ن ه ا وصارت ك أ ن ه ا السحل وهي ثياب بيض الواحد سحل والسحر الصب والنجاء جمع نجو وهو السحاب ا ل أ س و د وأراد بقوله الحمل الذي جاء بنوء نجوم المطر الحمل الذي جاء الحمل انتهى قال ا م ر أ ة كبداء ورجل أ ك ب د بين الكبد وهو أ ن يعظم و س ط ه قال عمر بن لجا وكنت قد أ ع د د ت قبل مقدمي كبداء فوهاء كجوز المقحم تجري على متن أ م ي ن شيظم تعليق كبداء ض خ م ة الوسط يعني م ح ا ل ة ف و ه ا ء ط و ي ل ة ا ل أ س ن ا ن و أ س ن ا ن ه ا الشعب ا ل م ت س ق ة التي هي السماطان يجري الحبل بينهما والمقحم بفتح الحاء الذي أ ق س م سنتين في س ن ة و ا ح د ة أ ر ب ع ة و أ س د س في س ن ة و ا ح د ة وذلك يكون ابن هرمين من ا ل إ ب ل و ا ل أ م ي ن المحور أ ي هو صلب شديد والشيظم الطويل انتهى قال والكرواء ا ل د ق ي ق ة الساقين وهي الكرعاء والرصعاء والزلاء والرسخاء سواء والوطباء ا ل ض خ م ة الثدي والجداء ا ل ص غ ي ر ة الثدي والضهيا التي لا تحيض ولا ينبت س د ي ا ه ا يقال ا م ر أ ة ض ه ي ا ة مثال فعلنه مهموس وقالوا الضهياء ممدود التي لا تحيض قالت ا م ر أ ة من العرب إ ن بصيرا و س ن الفؤاد ي وهبه لي رازق العباد ي من بعد ما طال له رصادي و أ ش ف ق ت واختلفت عوادي قد أ ر د ا الشيخ إ ل ى الوساد ي من بعد سوء الظن والبعاد ي وقال وهو صارم الفؤاد ي ض ه ي ئ ة أو ع ا ق ج م او ل التعليق قال ي ق ل ي عاقر ق و ب فعللة ليس عند ليس ل ب ص ر ي ي ن كما ا الكوفة يتسامحون في ضبط أوزان الكلام ل وأهل وقد في ضد أ ي النحويين ت لبعض م ن ا ل ب غ د د ا ي ي ضيهأ ن أن مثل وزعم ذلك فعللة وزعم أ م ا البصريون ف أكثرهم ومتقدموهم ابو أ اسحاق ه م ز شأمل وشمأل وهذا منهب وزعم أبو إصحاب ان وزنه فعيل والكلام في هذا يطول والحجاج له يتسع والذي يقرب عليك أ ن تعرف ه أن مذهب شيبويه هو الصحيح قول العرب ي ضهياء ممدود في معنى ضهياء مقصور وجمعه ضهي مثل أ ح م ر وحمر والياء في الممدود أ ص ل ي ة و ا ل ه م ز ة التي كانت في المقصور م ح ذ و ف ة وهذه ا ل ه م ز ة التي في الممدود هي م ن ق ل ب ة من أ ل ف ا ل ت أ ن ي ث ولو كانت الياء ز ا ئ د ة و ا ل ه م ز ة أ ص ل ي ة لكانت فعلاء منها ضهاء على وزني هذه المرأة وكانت ز ن ابن ضهعاء وضصير هذه اسم و المرأة تتمنى ان تلد ابنا وتسهر لغمها ب أ ن ه لا ابن لها فلما ولدته فرحت بذلك وسرت ونامت فلذلك قالت و س ن الفؤاد وقولها من بعد ما قال له رصادي اي كنت أ ر ا ص د الحبل وانتظره فقال ذلك علي إ ل ى أ ن حملت ه و ا ل إ ر د ا ء ا ل إ س ك ا ن وعنت بالشيخ بعدها تقول كان الشيخ معرضا عني وتاركا لنومه كان عني عندي معرضا لا فلما ولدته ألد لأني أن السرى إلى مضاجعتي يرجو بعد بي ساء ظنه بي ولم يرجو أن ألد وقال وهو صارم الفؤادي أ ي مبغض فؤاده لي ض ئ ة أي ض ه ي ئ ة أ و عاقر جماد وهي التي لا تحمل والجماد البخيله ايضا والذي في الألفاظ وغيرها جمادي مكسورة على أنها مبنية مثل حلاقي مؤنث معرفة مبنية حلاقي وجعاري وقد روي أو عاقر جماد على ا ل إ ق و ا ء وهذا أ ح س ن ل أ ن الذي تقدم ن ك ر ة فجرى عليه ومن رواه بالكسر جعله م ع ر ف ة ص ف ة غ ا ل ب ة وجعله في موضع ابتداء وجعل ما قبله خبرا ويجوز أ ن يكون جعل جماد اسما لها مثل حدام وقطام انتهى والوكعاء ا ل م ا ئ ل ة إ ب ه ا م القدم إ ل ى ا ل أ ص ا ب ع والكوعاء التي في رسغها عوج وهو الكوع والفقماء ا ل م ت ق د م ة الحنك ا ل أ س ف ل على الحنك ا ل أ ع ل ى والزوطاء ا ل ق ص ي ر ة ا ل ز ق ن و ا ل ث ر م ا ء ا ل م ن ق ل ع ة ا ل ث ن ي ة من أ ص ل ه ا والقصماء التي تنكسر ثنيتها من عرضها والهتماء التي يقع مقدم فيها والقلحاء التي تشتد خ ض ر ة أ س ن ا ن ه ا أ و صفرتها واللطعاء ا ل ق ص ي ر ة ا ل أ س ن ا ن المحنكتها والكساء ا ل ق ص ي ر ة ا ل أ س ن ا ن واليلاء ا ل ق ص ي ر ة ا ل أ س ن ا ن التي تقصر أ س ن ا ن ه ا وتقبل على باطن ا ل س م و الروقاء التي في مقدم أ س ن ا ن ه ا طول و ا م ر أ ة ث و ه ا ء وهي التي طالت ثناياها ورباعياتها وخرجت من الفم ويقال ل ل م ر أ ة إ ذ ا كانت ك ر ي ه ة المنظر لا تستحلا إ ن العين ل ت ج ب أ عنها قال حميد بن ثور الهلالي ليست إ ذ ا سمنت ب ج ا ب ئ ة عنها العيون ك ر ي ه ة اللمس م س ت أ ث ر باللحم كاهلها وقصاء منطقها على حلس التعليق وصف ا م ر أ ة وذكر أ ن خلقتها م ق ب و ل ة فمن نظر إ ل ي ه ا استحلى نظره إ ل ي ه ا و أ ن بشرتها ن ا ع م ة يستلذ مباشرتها من يباشرها و ا ل م س ت أ ث ر الكثير يقول ليست ب ك ث ي ر ة لحم الكاهل والوقصاء ا ل ق ص ي ر ة العنق والمنطق ما تشد به وسطها والحلس ا ل ب ر ز ع ة وعلى أ ن ه ا ليست تضع حلسا على عجيزتها لتعظم ثم تشدها بالنطاق انتهى والمفاضة المنفتقة وهو من قولك حديث والمفاضة في الدرع مدحون المنفتقة الدرع النساء من مستفيد ذمون في وفي حديث واللصاء ا ل م ل ت ز ق ة الفخذين ليس بينهما ف ر ج ة وكذلك رجل أ ل ص والخنظرف من النساء ا ل ض خ م ة ا ل ك ث ي ر ة اللحم ا ل ك ب ي ر ة الثديين والمثناء التي لا تمسك بولها والرجل أ م ث ن ويقال ا م ر أ ة فتق أ ي تتفتق في ا ل أ م و ر قال ابن أ ح م ر ليست بشوشات الحديث ولا فتق م غ ا ل ب ة على ا ل أ م ر التعليق يصف ا م ر أ ة ب أ ن ه ا رزان ق ل ي ل ة الكلام والشوشات ا ل خ ف ي ف ة ا ل ط ي ا ش ة يقول لا ي ك س ر حديثها ف ي ك س ر سقطها ولا تغالب على ا ل أ م ر الذي تشتهيه إ ذ ا صرفت عنه يريد أ ن ه ا ق ل ي ل ة الخلاف انتهى قال والحبناء الضخمه البطن اشتق ذلك من الحبن والحبن داء ي أ خ ذ في البطن يعظم له البطن وهو ورم ورجل أ ح ب ن وقد حبن فلان على فلان إ ذ ا ا م ت ل أ جوفه غضبا عليه والبلهق ه و ا ل ل ب الحمراء ا ل ش د ي د ة ا ل ح م ر ة وامراه ش و ش ا ت ت ع ا ب ب ذ ل ك إ ذ ا كانت تدخل بيوت الجيران و ت خ ت ل ف و ن ا ق ة ش و ش ا ت خ ف ي ف ة ويقال إ ن ه ا ل ر ؤ و د ة إ ذ ا كانت تدخل بيوت الجيران وهي رواد بالتخفيف ورادت الدواب وهي ترود إ ذ ا ر ع د ويقال ل ل م ر أ ة الرسحاء فلحس والرجل الحريص أ ي ض ا يقال له فلحس والفلحس الكلب و ا ل ح ش و ر ة ا ل ع ظ ي م ة الجنبين و ا م ر أ ة جيحل إ ذ ا كانت غ ل ي ظ ة الخلق ض خ م ة واللكاع من النساء ا ل ل ئ ي م ة والدفار ا ل م ن ت ن ة الريح يقال يا لكاع ي ويا دفار والمقاء والرفغاء ا ل د ق ي ق ة الفخذين ويقال للرجل أ م ق و ا ل ع ض ل ة ا ل م ك ت ن ز ة اللحم في س م ا ج ة ورجل ع ض ي و ا ل ج ر ا ظ م ة ا ل ع ظ ي م ة ا ل س م ج ة العظم و ا ل م ث د ن ة تسدينا وهي ا ل ل ح ي م ة في س م ا ج ة و ا ل ض ف ن د د ة مثل الحفضاجه ورجل ضفندد و ا ل ض ف ن ة مثل ا ل ض ف ن د د ة ورجل ضفن و أ ن ش د ت ن ي ا ل ك ل ا ب ي ة منهن ب ا د ي ة الكراع ك أ ن ه ا ذئب ر أ ي ت ه فوق نشز يهبع و ح د ي د ة العرقوب ينتح أ ن ف ه ا حب السباب فطرفها يتقطع و ض ف ن ة مثل الاتان ض ب ر ة ت ج ل ا ء ذات خواصر لا تشبع ومليحه العينين حلو دلها يرضى بشيمتها الحليل ويقنع التعليق أ ر ا د ب ا ل ق ر ا ع ساقها والنشز م ر ت ف ع من ا ل أ ر ض والهبع أ ن يمشي ويحرك عنقه يريد أ ن ق ر ا ع ه ا لا لحم عليها فقد بدت و ي د و ز أ ن يعني أ ن ه ا م ك ش و ف ة غير م س ت و ر ة وجعلها كالذئب الهابع ق ا ل ن ش ل ل أ ن ه إ ذ ا ارتفع تبين وبين ّ مشيه والهاء ا ل م ت ص ل ة ب ر أ ي ت م خ ت ل س ة و ح د ي د ة العرقوب يريد ح د ي د ة عظم العرقوب وذا يدل على هزالها وقبح خلقها و ي ن ت ح يسيل ويقطر والسباب ا ل م س ا ب ة يريد أ ن ه ا م ح ب ة ل م ش ا ت م ة النساء ومسافهتهن ورواه بعضهم حب السفاد و ا ل ض ب ر ة ا ل ش د ي د ة ا ل م و ث ق ة الخلق والسجلاء التي في بطنها عظم واسترخاء والدل الشكل وشيمتها خلقها وطبيعتها والحليل الزوج انتهى قال و ا ل د ر ا م ة والدروم ا ل س ي ئ ة ا ل م ش ي ة البطيئتها و ا ل ب ج ب ا ج ة ا ل س م ج ة ا ل ا ن ف خ ا ن ي ة يعني انتفاخها ويقال ا ل ا ن ب ج ا ن ي ة من قولهم عجين ا ن ب ج ا ن ي إ ذ ا انتفخ و ا ل ع ث ة ا ل خ ا م ل ة ض ا و ي ة كانت أ و غير ض ا و ي ة والسلفع ا ل ق ل ي ل ة اللحم ا ل س ر ي ع ة المشي الرصعاء ا ل ج ر ي ئ ة و ا م ر أ ة غلفاق المشي إ ذ ا كانت س ر ي ع ة المشي وهي الخرباق تقول قد مرت الغلفاق والخرباق إ ذ ا وصفناها ب س ر ع ة المشي و ا م ر أ ة خيفق وهي ا ل ط و ي ل ة ا ل د ق ي ق ة العظام ا ل ب ع ي د ة الخطو وما ا الخرقاء السيئة ا ل ل غ ف ق ن ط ق و ليلى ع م ل ل و ا ه ق ة من ا ن س ا والإبل الطويلة قال وما ء من الهيقات طولا وما ليلى من الحدث القصاري وقال الزبرقان أ ب غ ض صبياننا إ ل ي ن ا ا ل أ ق ي ع س الذي إ ذ ا س أ ل ه القوم عن أ ب ي ه هر في وجوههم وقال ما تريدون من أ ب ي و أ ح ب صبياننا إ ل ي ن ا العريض الوركي ا ل أ ب ل ه العقول الذي يطيع عمه ويعصي امه و إ ذ ا س أ ل ه القوم عن أ ب ي ه قال عندكم و أ ح ب كنائني إ ل ي ه ا ل ع ز ي ز ة في رهطها ا ل ز ل ي ل ة في نفسها ا ل ب ر ز ة الحييه التي يتبعها غلام وفي بطنها غلام و أ ب غ ض كنائني إ ل ي ه ا ل ز ل ي ل ة في رهطها ا ل ع ز ي ز ة في نفسها ا ل ط ل ع ة الخفاه التي تمشي الدفقا وتجلس الهبنقعه التي في بطنها ج ا ر ي ة وتتبعها جاريا ة ف ل ل التي تطلع ط ع ة و ا ل خ ب أ ه التي تخنس بعد الاطلاع والهبنقعه أ ن تربع ثم تمد رجلها اليمنى في تربعها والعصلا ا ل ي ا ب س ة التي لا لحم لها و أ ن ش د ا ليست بعصلاء تذمي الكلب نكهتها ولا ب ع ن ز ل ة يصفك ثدياها التعليق العندلة الطويلة وإذا شم الرجل الريح المنتنى شم الريح قال إ ن ه ا لتزميني اراد أ ن الكلب يحس بنتن ريحها وعلا ان ثديها طويلان ف إ ذ ا مشت و أ س ر ع ت اضطرب ثدياها فصك كل واحد منهما ل آ خ ر انتهى قال والقهبلس قال النساء العظيمة والجحمرش مثلها الراجب من جحمرش ك أ ن م ا عيناها ع ي ن أ ت ا ن قطعت أ ذ ن ا ه ا بالتعليق شبه عيني هذه المرأة بعيني أتان عيني بعيني هذه وقوله قطعت أ ذ ن ا ه ا أ ي عينا هذه ا ل م ر أ ة كعيني الاتان ت إلا أن أذنيها ليست بطويلتين كأذني ل أ ت ا فلذلك شبهها بأتان مقطوعة الأذنين、إنتهى. وقال أبو السوداء العجلي شبهها بأتان أبو مقطوعة إ ن ي لاهو القهبليس الجحمرش منهن حقا والعجوز الهمرش وكلهن أ ب ت غ ي و أ ح ت ر ش التعليق الهمرش ا ل ع ج والاحتراش ز و الطلب والصيد م أ خ و ذ من حرش الضباب وهو اصطيادها انتهى قال و ا ل ط ر ط ب ة ا ل ط و ي ل ة الثديين والعركركه ا ل ك ث ي ر ة اللحم ا ل م ض ط ر ب ة ويقولون عند الشتم يبنى المعبرة يريدون ب ب ن ى ا ل م ع ة ر ي يبنى العفلاء و ا ل م ع ب ر ة من الشاي التي ترك صوفها س ن ة بعد س ن ة لا تجز فشبهها بذلك واللخناء ا ل خ ب ي ث ة الريح وقد لخن السقاء إ ذ ا تغيرت ريحه و ا ل ح ن ك ل ة ا ل د م ي م ة من النساء ويقال انها لاذ يبه اذا كانت بخيله والخنجل والخنجل من النساء البذيه الصخابه الجسيمه والحوشبه العظيمه البطن ورجل حوشب وانشد لابي النجم ليست بحوشبه يبيت حمارها حتى الصباح ملزقا بغراء وصف ا م ر أ ة يقول هي ك ث ي ر ة الشعر ضامر البطن وليست ب ع ظ ي م ة البطن صلعاء ا ل ر أ س فهي تحتال في إ ل ص ا ق الخمار ب ر أ س ه ا لئلا ينكشف ر أ س ه ا فيعرف أ ن ه ا صلعاء فتلصقه بالغراء ويقال فيه غرا إ ذ ا فتح أ و ل ه قصر و إ ذ ا ق س ر مد انتهى قال والحشورة والعيضوم العظيمة الجنبين الأكون قال الراجز أ ر ج د ر أ س ش ي خ ة عيضوم الارجاد الارعاد و ا ل أ ب ا س ا ل س ي ئ ة الخلق قال خزام ا ل أ س د ي ر ق ر ا ق ة مثل الفنيق ع ب ه ر ة ليست بسوداء اباس ش ه ب ر ة التعليق ا ل ر ق ر ا ق ة التي ك أ ن الماء يجري في وجهها وجسدها ويقال هي البيضاء ا ل ن ا ع م ة والفنيق الفحل العظيم من فحول ا ل إ ب ل و ا ل ع ب ه ر ة ا ل ت ا م ة الخلق و ا ل ش ه ب ر ة العجوز انتهى قال و ا ل و ق و ا ق ة ا ل ك ث ي ر ة الكلام و ا م ر أ ة جنفاء ب ي ن ة الجنف وهو أ ن يكون فيها ميل في أ ح د الشقين ورجل أ ج ن ف و ا م ر أ ة جنفاء وامرأة ب ز خ ا ء ب ي ن ة البزخ وهو أ ن يخرج أ س ف ل بطنها ويدخل ما بين و ر ك ي ه ا قال وسمعت إ ه ا ب بن عمير يقول كل عذراء فيها بزخ وامراه أ ة ق ع س القعس و و ويخرج أن يدخل ظهرها ويخرج بطنها وردل وامرأة قعساء وامرأة بزواء ط ن ه ورجل أ ب ز ى وهو أ ن يدخل عجزه ويتقدم صدره وثنته ويقال ا ل أ ب ز ى أ ن يدخل البطن وتخرج ا ل ع ج ي ز العجيزة والبزخ خروج الصدر وانخفاض الصلب ويقال للرجل إ ذ ا جاء في هذه ا ل خ ل ق ة و إ ن لم تكن خلقته جاء يمشي متبازيا و ا ل ث ن ة ما بين ا ل س ر ة و ا ل ع ا ن ة ومثله ا م ر أ ة هداء ب ي ن ة الهداء ورجل أ ه د أ وهو انحناء في الظهر وانكباب ومثله ا م ر أ ة جناء بينة الجنأ وفي ر الأنصاري ج أجنأ ل لعاصم وأنشد ابن ثابت ص ف ة ترس أ ب و سليمان وريش المقعد و ض ا ل ة ن ث ل الجحيم الموقد ي ومجنا من مسك ثور أ ج ر د ي التعريق أبو سليمان هو عاصم هو رجل كان يعمل و ا ل ض ا ل ة ش ج ر ة وهي ا ل س د ر ة ا ل ب ر ي ة و إ ن م ا أ ر ا د سهاما عملت من خشب هذه ا ل ش ج ر ة والجحيم الجمر جعل نصال هذه السهام ب م ن ز ل ة الجمر ل أ ن ه ا ص ا ف ي ة ك أ ن ه ا تتقد والمجنا الترس وإنما سمي لأن ظهره منكب إلى داخله والمسك إلى مجنأا لأن منكب سمي داخله الجلد ظهره وقال ا ا ل ل أ ج ر ص ي ر ش ع ا الكلام ر وتقدير ة أبو و سليمان هذا في غزاه غزاها يقول مثلي لا يعذر إ ن لم يقاتل ل أ ن ي شجاع ومعي سلاحي انتهى والحنظوب ا ل ض خ م ة الرديئه الخبر والعنضرف مثل الخنضرف والقضاف واحدتهن قضيفه ة المطلقة الباب التاسع والخمسون باب المطلقة راجع ق في ف اللغة باب نعوت المرأة نعوت الصفحة الخمسين بعد المئة المردودة المطلقة انه كان في كان كتاب الزبير او في بعض كتب ا ل ص ح ا ب ة دوري ل ل م ر د و د ة من ب ن ا ت ه والفاقد التي تتزوج وقد مات ز تتزوجها فاقداً وتزوجها و وفلان أيم وفلانة أيم وقد والمصدر والايمة وقد ج ه ا يقال لا فاقدا ايم ايم فلان تأيم الايم وهي مطلقة آمت زمانا تأيم من زوجها وطالما ت أ ي م ت أ ي مكثت بغير زوج قال حميد سل الربع أ ن يممت أ م سالم وهل ع ا د ة للربع أ ن ي ت ك ل م وقولا لها يا حبذا انت هل بدا لها أ و أ ر ا د ت بعدنا أ ن تايم أ ي م ل ل ت ع ق ي م من ت قصدت اعتاد أي أن سأله؟ يجيب هل الربع ك أ ن ه رجع إ ل ى نفسه و أ ن ك ر عليها سؤال الربع قال أ ب و محمد ر أ ي ت في تفسير هذا هل أ ر ا د ت أ ن تتزوج إ ذ ا بدا لها سينا كذا ر أ ي ت ه على أ ن ت أ ي م بمعنى تزوج وهو خلاف ما قال يعقوب والذي ذكر يعقوب هو الوجه ل أ ن ه لا يقال ت أ ي م ت ا ل م ر أ ة إ ذ ا تزوجت إ ن م ا ا ل أ ي م الذي لا زوج له و ا ل أ ي م من النساء التي لا زوج لها وفاعل بدا مضمر فيه ك أ ن ه قال بدأ, لنا في بدا لها فينا ر أ ي أ و شيء أ و بداء الذي هو المصدر وهم يفعلون ذلك في بدا ويضمرون الفاعل ل أ ن ه ليس يقصد بالفاعل قصد شيء بعينه وهو يحتمل أ ش ي ا ء ف أ ض م ر و ه وقدروه لابهام الشيء وقال الله عز وجل وبدا لهم من بعد ما راوا ا ل آ ي ا ت ليسجننه حتى حين والمعنى عندي انه اراد هل بدا لها بعد مفارقتنا ان تتزوج او ان تتايم أ ي م و ق ل ف البيت سل الربعة على خطاب سل على ثم قال في البيت الذي بعده وقولا لها على خطاب الاثنين كما حكي عن الحجاج أنه قال يا حرسي اضرب انتهى حقي حرسي عن عنقه أنه وقال الراجز م ؤ ي م ة أ و فارق أ م ت أ ل ب لها بدماس الواديين رسوم التعريق ويروى أ م ثالث م ؤ ي م ة من ا ل أ ي م ة قد فرق بينها وروى ب ي أيماها ن زوجها ف ق بينها ب ي التي ن ه والفارق بعضهم دمث وهو و ا ل ع ا ل س ل اللين ن ام ل ر ل والتألب ولد الحمار م ثالث ل ت فاستعاره و وروا ل للصبيل ب بعضهم هنا أم اي ل ث أ قد ولدت ث ل ا ث ة أ و ل ا د ويجوز أ ن يعني أ ن ه ا لا تثبت مع رجل فلها ثلاثة أولاد من ثلاثة رجال انتهى من قال والمسفاه التي يموت لها ث ل ا ث ة أ ز و ا ج قال وقال ا ل أ س د ي م س ف ي ة ومن الرجال مسفى ومسف ورجل عذب و ا م ر أ ة عذب ق ا ل الفراء ويقال عذب يامن يدل ع ذ ب ا على ع ذ ب على ا ب ن ة الحمارس الشيخ ا ل أ ذ ب ا ل ل على ت ع ي ق ا ب ن ة الحمارس بدل من ع ذ ب الثاني وهو بدل ب إ ع ا د ة العامل ومثله في البدل قول الله عز وجل قال ا ل م ل أ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آ م ن منهم و ا ل أ ذ ب الكثير الشعر انتهى قال والحاد والمحد التي تترك ا ل ز ي ن ة ل ل ع د ة والعانس التي تعجز في بيت أ ب و ي ه ا يقال عنست تعنس عنوسا فهي عانس وعانسه ويقال عنست فهي م ع ن س ة وعنست فهي م ع ن س ة قال ا ل أ ع ش ا ب ويروى ل أرجل ق د ج م ت بعشية ش ل ل ب قبل سنابك المرتاد ا وطال جراؤها ونشأن في قن وفي أزوادي ل ب ي ض قد عنست ونشأن فنن أي في, اي في ظل عيش وترجيل الشعر غسله و إ ص ل ا ح ه وتسريحه والشرب جمع شارب والمرتاد الرائد وكان الرائد يركب غ د و ة ليرتاد ثم يروح ع ش ي ة والسنابق جمع س م ب ك وهو مقدم الحافر وقيل المرتاد المشتري للخمر ي أ ت ي على فرسه ليشتري الخمر والبيض معطوف على الشرب والجراء مصدر الجاريه ة بينة الجراء والجراء إذا طال م ك س ا جارية لم يمستها رجل لم وقال جراء الجاريه اذا لم تتزوج والمعنى انهن في قن مستغنيات ويجوز ان يريد أ نشانا ه ن ن يخدمن المماليك كذا لان لهن نعمه والازواج جمع زود وهي جماعه الابل ويروى في فنن وهو النعمه والترفه ويروى في كن أ ي في صون وستر لا يحتجن الى البروز والظهور ل أ ن ه ن مكفيات انتهى والمراسل زوجها أو طلقها فهي الرجال والمشبلة التي تقيم على ولدها بعد زوجها ولا تتزوج وقد أشبلت وحنت التي مات طلقها تراسل الرجال التي حانية على أشبلت تقيم فهي فهي قد بعد تحن و إ ذ ا تزوجت بعده فليست ب ي ح ا ن ي ة و ا م ر أ ة م ش ب ي ة على أ و ل ا د ه ا و م ش ب ل ة أ ي ل ط ي ف ة م ت ح ن ن ة وهو ا ل إ ش ب ا ء و ا ل إ ش ب ا ل و ا ل م ت أ ل ي ة من النساء ا ل م س ل ب ة و ا ل م ؤ ت ل ي ه من ا ل م ئ ل ا ت و ا ل ت ر ي ك ة من النساء التي يقل خطابها والراجع التي مات عنها زوجها فرجعت إ ل ى أ ه ل ه ا و إ ذ الباب كانت ا م كما ر عذراء أ ة قالت هي إني ج م ع و ل التي ليس لها ل أ أو ي غير م عذراء كانت أو غير عذراء ا زوج الستون ب ا باب الهزال راجع في فقه ا ل ل غ ة فصول الهزال ا ل ص ف ح ة الخمسين يقال ل ل م ر أ ة إ ذ ا كانت س م ي ن ة فهزلت تخرخرت و ا ل ق ف ر ة ا ل ل ل اللحم ق ي ة وعثا ا ل ش ة م ل ه ق اذا ل العجاج وكفلا وعثا إ ت ر ج ر ج أ امر منها ق ص ب ا خدلجا لا قفرا عشا ولا مهبجا يريد أ ن شحمها صار في كفلها وباقي خلفها مفتول والخدلج الممتلئ الحسن والعش الدقيق اليابس والمهبج المورم انتهى أ ب و زيد ا ل ق ف ر ة ا ل ق ل ي ل ة اللحم من سوسها قلته و إ ن هي سمنت قيل ق ف ر ة تقصر قفرا و ا ل م ن ص و ص ة ا ل م ه ز و ل ة من داء مخامرها وهي مثل ا ل م ه ل و س ة والناحله ة و و نقص اللحم وضموره من وجع أ و سفر أ و نصب ورجل ناحل و ا م ر أ ة متخدده وهي التي نقص جسمها وهي س م ي ن ة ورجل متخدد والمشلات ا ل ق ل ي ل ة اللحم الباب الحادي والستون باب ماخصت به النساء ا ل أ ص م ع ي ا ل م ت ل ا ح م ة ا ل ض ي ق ة الملاقي و ا ل م أ س و ك ة التي أ خ ف ا ت خافضتها ف أ ص ا ب ت غير موضع الخفض ومثلها من الرجال المكمور والشريم المفضاه وهي ا ل أ ت و م واللخواء ا ل و ا س ع ة وخلافه الرصوف والمهلوسة واللطعاء ا ل ض يقال ة و خ اللخواء ا م مثل وهو به سب تتساب الأعراب يا ق ل ابن الخجام قال ا ل ر ا ج ز أ ن ع ت غير ع ا ن ا ل ن ه ا م ة رعى جفافا ورعى سناما حتى إ ذ ا خب السفا وصام اعتم من غ ل م ت ه احتماما وادكر العيالم ا ل ج م ا م ة بذاك أ ش ج ي النيرج ا ل ح ج ا م ة لقد بعثتم شاعرا مكتاما لم يقكم ولسته ا ل ر ج ا م ة التعليق ان ل هام المصوت و د ف ا ف وسنام موضعان وخب السفا جف وطردته الريح والسفا أ ط ر ا ف ا ل ب ه م ة وصام قام يعني العير قام ينظر أ ي المياه يقصد ل أ ن ه قد كان جزا بالرطب عن الماء فلما لم يبقى رطب عزم على قصد المياه واحتم حمي من ش د ة الغلمه والعيالم جمع عيلم وهو الماء الكثير و أ ك ث ر ما يقال بئر عيلم ل ل غ ز ي ر ة والجمام نحو العيالم و ج م ة الماء معظمه والنيرج ا ل م ن ك ر ة ا ل د ا ه ي ة والمكتام الذي يجلس على أ ط ر ا ف اصابعه أ ق ب ل ن اجزع تقريبا وقامت ضلفعة التعليق ضلفعة أ إ ذ ا استوفى س ن ة ودخل في ا ل ث ا ن ي ة والغلق الشديد دبر الظهر وحمران رجل تودع يعني أ ن ه ودعها تركها لا يركبها ولا يحمل عليها في أ ر ب ع أ ر ا د ت مع أ ر ب ع وشرو الشيء مثله وضربه نحوه يريد أ ن ه ن مثل العير المقدم ذكره في ا ل ش د ة و ا ل ق و ة وظاهر ق ا ل ت في أربع و الكلام أ ن تقول في أ ر ب ع ة ل أ ن ه ا تريد أ ع ي ا ر ا ويجوز ان تريد ب أ ر ب ع أ ر ب ع قطع من الحمر و ا ل و ا ح د ة قطعه ة وعلى ذ ا الوجه تكون الأعيار لا يعرف عددها تكون يعرف إنما ي ك ويقال ن ا ل ع ر ا ل م د م معه من ذكره أربع قطع ح م ي ر لا آتون فيها ضرب من العدل. انتهى. ويقال في مثل كل فحل يمزي وكل أ ن ث ى تقزي يضرب في الفرق بين الرجال والنساء والعسوس من النساء التي لا تبالي أ ن تجنو من الرجال و ا ل ش ف ر ة التي تكتفي ب أ ي س ر النكاح و ا ل ق ا ع ر ة خلافه ويقال للمفضاه ه ر ي ت و ا ل ه ر ي ت من الرجال الذي لا يكتم السر ويتكلم بالقبيح ف إ ذ ا غشيت قيل اقتضت وافترعت ويقال كان ذلك عند قضتها وعند افتراعها ه ا فإذا ا ف ت ر ف ا ل ل ي ل ة التي يفترعها فيها يقال لها ل ي ل ة شيباء ف إ ن هو لم يفترعها قيل لتلك ل ي ل ة ح ر ة ويقال للذي يلي ذلك منها هو أ ب و عذرها ويقال للرجل ي ب ن اللثي إ ذ ا شتم وعير ب أ م ه ويعنى به عرق بدنها واللثى بالنبى شبيه يقال ل ث ي يلسى ل ث ا شديدا وقد أ ل ف ت ا ل ش ج ر ة ما حولها إ ذ ا كان يقطر منها ماء وربما سب الرجل فيقال له ي ب ن العلم قال منتجع العلم البئر الواسع الباب الثاني والستون باب الزواج يقال ا م ر أ ة م ك م و ر ة و م ن ك و ح ة ا ل أ ص م ع ي تقول العرب كل فحل يفصل عن حاملته غير الرجل ويقال نكح ا ل م ر أ ة ينكح نكاحا وهرج يهرج هرجا ونخب ينخب وينخب نخبا ونشل ينشل نشلا ونسلا و خ ج أ ي خ ج أ خجا وشطا ي ش ط أ شطا ورطا يرطا رطا و ف ط أ يفطا فطا و ح ش أ ي ح ش أ حشا ولتا يلتا لتا ومسح يمسح مسحا وقمطر يقمطر ق م ط ر ة ورطم يرطم رطما وكام ي ق و م كوما والعصد و ا ل ك و م واحد ولم يعرفوا للعصد فعلا وزحى يزحو زحوا وار يار ارا ودحم وباضع ولامش ومحز وامراه مكامه منكوحه والصواب مكومه الباب الثالث والستون باب ص ف ة الحرب راجع في ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ك ت ا ب ي ة باب القيظ والحرب ا ل ص ف ح ة ا ل ت ا س ع ة والخمسين بعد المائتين وفي كتاب الجراثيم ب آ خ ر فقه ا ل ل غ ة باب الحر والشمس ا ل ص ف ح ة ا ل ح ا د ي ة والخمسين بعد ا ل ث ل ا ث م ا ئ ة قال النضر بن شميل من الحر ا ل و غ ر ة و ا ل و ق ذ ة و ا ل أ ك ة و ا ل أ ج ة و ا ل أ و ا ر و ا ل ح م ا ر ة ف أ م ا و غ ر ة ا ل ق ي ض ف أ ش د يقال إ ن ا لفي و غ ر ة من ا ل ق ي ض يعني أ ش د ا ل ق ي ض حرا والوغره عند طلوع الشعر و أ ص ا ب ت ن ا و غ ر ة من الحر وذلك متى ما اشتد عليك الحر في إ ب ا ن الحر وقد وغرنا و غ ر ة ش د ي د ة و أ و غ ر ن ا أ ي أ ص ا ب ن ا الحر الشديد ودخلنا فيه و ا ل و ق د ة مثل ا ل و غ ر ة يقال إ ن ا لفي و ق د ة من القيظ و أ ص ا ب ت ن ا وغرات من الحر و و ق د ا ت ويوم أ ب ت و ل ي ل ة أ ب ت ة وذلك ش د ة الحر بسكون الريح و أ م ا ا ل أ ك ة فالحر المحتدم الذي ذ ا ر ح فيه وفيه ع ك ة و أ ص ا ب ت ن ا أ ك ة من حر وهذا يوم أ ك ة ويوم ذو أ ك وذو أ ك ة وقد ا ت ك يومنا ويوم مؤتك ويوم عك أ ك و ل ي ل ة ع ك ة أ ك ة ف أ م ا العك والعك فالحر الشديد بسكون الريح يقال يوم عك ويوم ذو عكيك وقد عك يعك ع ك و أ و ا ر الحر صلاؤه وصلاؤه ش د ة حره ويقال يوم ذو أ و ا ر أ ي شديد الحر و أ و ا ر النار صلاؤها يقال دلوت و من أ اصابتنا ر النار أي من لفهها وكذلك أوار القير لفهها وأوار السموم ما وكذلك من أي ي ي ب وجهك و ح م ر وحمره القير وأما فشدة الحر كحر الوغرة ة الوذيقة فشدة القيض ما وأما يقال ا يكون من أشد أ ص و د ي ق ة و ص خ د ا ن الحر شدته وكذلك الوهجان والوقدان ويوم ا ا وأصابنا صخدان ل ل ه ب ن و حر ويوم صخدان وليلة صخدانة ويوم صاخد خ د ن وليلة ص ا ن ة واصخد ي و م ص خ د و أ يومنا و ل ي ل ة وهجانه و أ ت ي ت ه في وهجان الحر وفي صخدان الحر وفي وقدان ف ي و الحر و ص خ ذ ت ه الشمس وصهرته وصقرته وصمحته وصهدته ودمغته بحرها وفنخته َََُ ووغرته ََََُْ ووغره ََََُ الحر َُّْ وذلك َََِ إ ِ ذ َ ا مشتد َََّْ وقعه َُْ علي ََْ ه و َ إ ِ ن َّ يومنا َََْ لوهج ٌََِ و َ ل َ ي ْ ل َ ة ٌ و َ ه ِ ج َ ة ٌ وتوهج َََّ يومنا ََُْ وتوهج َََّ حر َ و َ أ َ م َّ ا ا ل ْ و َ ق ْ د َ ة ُ من َِ الحر َْ ف َ أ َ ن ْ يصيبك ََُِ حر ٌَّ شديد ٌَِ في ِ اخر ِ الحر ْ بعدما يشكون الحر و ت قد أ ب ر د ن ا فيصيبك الحر أ ي ا م ا بغير ريح فتلك ا ل و ق د ة تقول أ ص ا ب ت ن ا و ق د ة و إ ن م ا هي ش ب ة وسبه مثل ا ل س ن ب ة وهو زمين قدر ع ش ر ة أ ي ا م من حر تصيبهم و ا ل و ق د ة ع ش ر ة أ ي ا م أ و نصف شهر واحتدم علينا الحر واحتدامه شدته واحتراقه واحتدمت النار والشمس واحتدم النار الغيض ح من علي ر أي قال و ل ي ق ا للحظ مع ابو ل الريح, احتدم وان كانت الريح حارة والريح الحارة السموم والحرور والسهام قال ر حارة ي ح احتدم كانت وإن أ ع ب ي د ة السموم بالنهار وقد تكون بالليل والحرور بالليل وقد تكون بالليل بالنهار الفراء أسم ي وسم م ن ا و ويوم مسموم و أ ص ا ب ه سفع ولفح وكفح من سموم وحرور وسفعت لونه ووجهه النار سفعا ولفحته السموم لفحا وكافحته السموم م ك ا ف ح ة إ ذ ا قابلت وجهه ومنه لقيته كفاحا اي م ق ا ب ل ة وما كان من الحر فهو لفح وما كان من البرد فهو نفح ويوم ذو ش ر ب ة أ ي يشرب فيه الماء كثيرا من حره و أ ت ي ت ه في معمعان الحر و ل ي ل ة م ع م ع ا ن ي ة و م ع م ع ا ن ة ويوم معمعاني ومعمعان وهو أ ش د الحر ويوم ومد و ل ي ل ة و م د ة وذلك ش د ة الحر بسكون الريح وقد ومدت ليلتنا والاسم الومد و أ ص ا ب ن ا ومد وحر يومنا يحر حرا و ح ر ا ر ة ويوم م ص م ق ر شديد الحر قال المرار العدوي فحل قبض م ر أ ق ر ا ب ه ا ي ن ه س ا ل أ ك ف ا ل منها ويزر خبط ا ل أ ر و ا س حتى هاجه من يد الجوزاء يوم م ص م ق ر التعليق اراد ل ل ت ع ي ق أ بالفحل عير الوحش والقب الاثن وهو جمع قباء وهي الضامر البطن و أ ق ر ا ب ه ا خواصرها وينهس يجذب اللحم ويمده ويزر يعض وقوله خبط ا ل أ ر و ا ث يريد أ ن ه لم يزل في خصب يروث على البقل ومثله قول ا ل آ خ ر ويخبط الروث بقيعان البقل انتهى وسمعت الكلابي ة يقول أ ت ي ت ه في حمراء ا ل ظ ه ي ر ة وهو ش د ة حرها ويقال لليوم إ ذ ا اشتد حره إ ن ه ليوم أ م د ويوم أ ب ت ويقال ل ش د ة الحر السهام و إ ذ ا اشتد الحر قيل ب ي ب ه الحر و و غ ر ة الحر وقاض يومنا يقيض ق ي ض ا والرمض ش د ة حر الشمس على ا ل أ ر ض فلا تقدر أ ن تمشي على سهل ولا حزن إ ل ا اذاك حره فذلك الرمض يقال رمضت أ ي مشيت على الرمض و ل ي ل ة أ م د ة و أ ب ت ة إ ذ ا اشتد حرها ه وأسمائها ا الباب الرابع والستون باب صفة الشمس、وأسمائها. راجع في الألفاظ الكتابية بابي طلوع الشمس طلوع ب ر و و صفة في غ من الصفحة الخامسة م ن الصفحة ا ا ل و ث يقال ن المائتين إلى السادسة والثمانين بعد المائتين بعد بعد كتاب بآخر السادسة إلى الجراثيم وفي ف ه للشمس غ ة باب ا ح ر و ا ل الصفحة الحادية والخمسين بعد المائة الثالثة يقال للشمس بعد ذكاء يقال آبت ذكاء آبت وانما ت ش اشتقت من ذ ك و النار وهو لهبها قال ث ع ل ب ة بن صعير المازني فتذكرا ثقلا ر س ي د ا بعدما أ ل ق ت ذكاء يمينها في كافره التعليق قوله ت ذ ك ر يعني ظليما و ن ع ا م ا والثقل بيضهما و ا ل ر س ي د المنضود يقال تركت فلانا مرتسدا أ ي ناضدا متاعه لم يرحل بعد وقوله أ ل ق ت زكاء يمينها في ك ا ف ر أ ي ب د أ ت في المغيب والكافر الليل ل أ ن ه يواري ومنه كفر فوق درعه بثوبه انتهى وابن زكاء الصبح قال حميد فوردت قبلا بلاد الفجر زغربه الماء خ س ي ف البحر وابن زكاء كامن في كفر التعليق يعني إ ب ل ا وردت الماء قبل أ ن يستطير ضوء الصبح والانبلاج انتشار الضوء و ا ل ز غ ر ب ة من البئار ا ل ك ث ي ر ة الماء و ا ل خ س ي ف ا ل م ن ق و ب ة التي لا ينقطع م ا ء ه ا والكفر الغطاء يريد أ ن الصبح لم يظهر انتهى ويقال لها إ ل ه ة قالت بنت عتيبه بن الحارث بن شهاب اليربوعي ويقال ن ا ئ ح ة ع ت ي ب ة تروحنا من اللعباء قصرا ف أ ع ج ل ن ا إ ل ه ة أ ن تؤوب على مثل ا بن م ي ة فنعياه تشق نواعم البشر الجيوبا ل ل ت ع ي ق اللعباء موضع م ع ر و ف والقصر العشي و ت أ و ب ترجع وجعلت غيوب الشمس إ ي ا ب ا أ ر ا د ت أ ن ه م راحوا من هذا الموضع قبل غ ي والضح ب ش والبشر بشرة تشق م وميت أم عتيبة بن جمع بشرة وهي ظاهر الجلب تقول على مثل عتيبة تشق النواعم س وهي تقول جيوبهن عتيبة عتيبة على بن الجلب انتهى الحارث ظاهر الشمس نفسها ويقال جاء بالضح والريح إ ذ ا جاء بالشيء الكثير أ ي بما طلعت عليه الشمس وجرت عليه الريح ويقال ض ح ي ف للشمس إذا, ظهر اذا ظهرت لها وبرزت ق ا ل عمر ب ن أبي ربيع لإن كان إ ي ا ه لقد حال بعدنا عن العهد و ا ل إ ن س ا ن قد يتغير ر أ ت رجلا أ م ا إ ذ ا الشمس عارضت فيضحى و أ م ا بالعشي فيخسر التعليق يريد أنه مسافر فهو بارز للشمس إذا طلعت فهي تصيبه بارز إذا للشمس طلعت ف إ ذ ا غابت أ ص ا ب ه البرد ل أ ن ه ليس له سافر وليس بمقيم فيكنه بيت والخصر الذي يجد البرد و إ ي ا ه يعود إ ل ى مذكور قبله يقول لان كان هذا الذي نراه ا ل س ا ع ة ذلك الرجل الذي كنا نعرفه ف إ ن ه قد تغير عما كنا نعهده عليه انتهى قال ونظر ابن عمر إ ل ى محرم قد استظل فقال اضحى لمن أ ح ر م ت له أ ي ظ ه ر ومنه أ ر ض ض ا ح ي ة إ ذ ا اتسعت وانفرجت عنها الجبال ومنه ضواحي الروم وهو ما برز من بلادهم ويقال للشمس ا ل ج و ن ة و إ ن م ا سميت ج و ن ة ل أ ن ه ا تسود حين تغيب وقال غير الجون الأسود الأصمعي غير وعرض ا الأبيض قال ل ج و و ن أ ن ي س الجرمي على الحجاج درعا وكانت ص ا ف ي ة فجعل لا يرى صفاءها فقال له أ ن ي س إن الشمس ج و ن ة أ ي ش د ي د ة الضوء وقد غلب ضوءها بياض الدرع وقال الخطيم ا ل ض ب ا د ي لا تسقه حزرا ولا حليبا ان لم تجده سابحا يعبوبا ذا ميعه يلتهب الجبوبا يترك صوان ا ل ص و ا ركوبا بزالقات قعبت تقعيبا تترك في آ ث ا ر ه ا لهوبا يبادر ا ل آ ث ا ر ان تؤوبا وحاجب الجونه ان يغيبا كالذئب يتلو طمعا قريبا الضمير المنصوب في قوله تسقه يعود إ ل ى فرس و ا ل ح ذ ر من اللبن هو الحازر وهو الحامض والسابح السريع الذي يمد يديه في عدوه واليعبوب ذو العدو الكثير ويقال نهر يعبوب كثير الماء و ا ل م ي ع ة النشاط يلتهم ي أ خ ذ ويبتلع ب س ر ع ة والجبوب ا ل أ ر ض جعله ك أ ن ه يبتلع ا ل أ ر ض من ش د ة إ س ر ا ع ه والصوان ا ل ح ص الصلب و ا ل ح ج ا ر ة والصوج العصوه وهي ا ل أ ر ض التي فيها غلظ وارتفاع والركوب الموطوء المذلل الذي تسهل من ك ث ر ة الوطء فيه يريد أ ن ه إ ذ ا عدا في مكان غليظ ذي ح ج ا ر ة تسهل ذلك المكان ولم يصعب السير فيه بعد ذلك و ا ل ز ا ل ق ا ت الحوافر الملسو التي تزلق عنها اليد ك أ ن ه يريد نحو قولهم هم ناصب أ ي ذو نصب وحافر ز ا ل ق أ ي ذو زلق والتقعيب في الحوافر محمود ويكره ف ي ه ان أ تكون م ن ب س ط ة و أ ن تكون م ج ت م ع ة واللهوب جمع لهب وهو شق في الجبل و أ ر ا د أ ن ه يترك في الصوى كحفرة ح ب وقوله ا فيها اللهوب التي ف ر ه في مثل تكون يريد ب ا د الآثار ر ي أ ن ه ا إ ذ ا طردت ط ر ي د ة و ر ت ب ت الفرسان الخيل في آ ث ا ر ه ا ليردوها سبق هو ا ل آ ث ا ر يعني آ ث ا ر القوم الذين يطلبون حتى يلحقهم قبل أ ن يرجعوا إ ل ى م أ م ن ه م وكان إ د ر ا ك ه لهم قبل مغيب الشمس وحاجب الشيء جانبه وحرفه وشبهه بالذئب إ ذ ا أ س ر ع في عدوه لشيء قد طمع فيه في موضع يقرب منه و إ ذ ا ضمرت الخيل سقيت اللبن ف أ ر ا د أ ن ه إ ذ ا لم ي ق ن على هذه ا ل أ و ص ا ف فلا تشتغل بتضميره وفي ن س خ ة قاف يبادر ا ل آ ث ا ر أ ن تؤوب وكذلك في ن س خ ة راء زايب ا ل ح م ر الأسئار جمع سأر من أ ر ت ويقال لها الجاريه ة الجارية وإنما ن سميت ل أ ا المشطق المغرب تجري من إلى و ي ق قال ا لها الغزالة قال ذو الرمة ل ذو ك أ ن الفرند الخسرواني ة لثنه ب أ ع ط ا ف أ ن ق ا ء العقوق العوانك توضحن في قرن ا ل غ ز ا ل ة بعدما ترشفن د ر ا ت الرهام الركائف التعليق ي ص نساء و ا ل ف ر ن د الحرير والخسرواني الرقيق الحسن الصنعى ونسبه إ ل ى عظماء ا ل أ ك ا س ر ة ولثنه شددنه يريد أ ن ه ن ياتزرن بالحرائر و ا ل أ ن ق ا ء جمع ن ق ا وهو ق ط ع ة من الرمل م س ت د ي ر ة م ر ت ف ع ة والعوانق ا ل م ت ع ق د ة ا ل و ا ح د ة عانك والعقوق موضع بعينه شبه أ ع ج ا ز ه ن ب أ ن ق ا ء الرمل لكثافتها توضحن ا برزن ا وظهرنا وقرنها حاجب منها وهو الجانب وشعاعها ويقال ا ل غ ز ا ل ة ارتفاع الضحى والضمير المؤنث في ترشفنا يعود إ ل ى ا ل إ ن ق ا ء لا إ ل ى النساء والذرات ذرة جمع درة وركاق ه ي يجيء في ما م ا ل ط شيئا بعد شيء والرهام الأمطار الضعاف واحدتها ا بعد و ل رهمة ر ئ جمع, جمع رك ا ك والذي ر ك يعني أ ن أ ع ج ا ز ه ن ك ا ل أ ن ق ا ء التي قد أ ص ا ب ه ا المطر فلبدها ثم وقعت عليها الشمس فنشفت ماء المطر والضمير في توضحنا ا الأنقاء يعود ي إلى أ ض انتهى. ويقال لها السراج والبيضاء ويقال و و ح ي قد طلعت يوح بالياء غير مصروف فالصواب على ما ذكر وفي بوح وثبت عليه وفي كتاب المعبدي والصيدلاني بوح واحدة ويقال لها براح وبراح ومهات الأنباري عليه المعبدي النسخ بالباء كما ابن كتاب بالباء لها براح بنقطة ذكره قال الشاعر أ م ي ه بن أ ب ي ا ل ص ل ثم يجل الظلام رب ا ل رحيم بمهات شعاعها منشوره التعليق اراد ل ل ت ع ي ق أ أ ن يذكر نعم الله عز وجل على عباده و أ ن فيها أ ن ه يجل ظ ل م ة الليل عن ا ل أ ر ض بطلوع الشمس انتهى ويقال لها إذا لم تكن ويقال لضوء الشمس الاياء قال الشاعر يخفضها ا ل آ ل طورا ثم يرفعها في رفعه حائشا من ي ت ر ب سحقا رفعنا رقما على أ ي ل ي ة جدد ل ا ق ا إ ي ا ه ا إ ي ا الشمس فاتلقا التعليق يصف الضعن والهوادج والآل ما يرى في أول النهار كالسراب أول يصف يرى في يرفع الشخص والحائش ج م ا ع ة النخل والسحق الطوال منه شبه ا ل ض ع ن بالنخل وقوله في رفعه أ ن يرفعها في رفع مثل رفعه حائشا والرقم نقوش في ثوب ودارات تعمل فيه يطرح على الهوادج تزين به و ا ل أ ي ل ي ة م ن س و ب ة إ ل ى أ ي ل ه وهي هوادج تعمل بها أ و شيء يطرح عليها يقول ل ا ق ا ضوء هذه الهوادج ضوء الشمس ف أ ت ل ق ا أ ي أ ش ر ق ا و ا ل أ ي ا ء إ ذ ا فتح ا مد و إ ذ ا كسر قصر انتهى ويقال لدارتها ا ل ط ف ا و ة ولعاب الشمس هو الذي تراه في ش د ة الحر يبرق مثل نسج ع ن ك ب و ت أ و السراب يتحدر من السماء وقرون إ ن وسكون م ا الحر الريح يرى في ذلك شدة الشمس نواحيها يقال غاب قرن من قرونها أ ي ن ا ح ي ة من نواحيها قال الشاعر بدلنا مارن الخطي فيهم وكل مهند زكر حسام م ن ا أ ن زر قرن الشمس حتى أ غ ا ث شريدهم فنن الظلام التعليق المارن اللين والخطي من الرماح هو المنسوب إلى الخط وهو على ساحل البحر إلى على موضع من هو وهو ر ف أ إ ل ي ه ا ل س ف ن ا ل ت ي فيها ا ل ر م ا ح وانيسه ل وفي الحديد ذكر وانيس وفي الحديد ذكر وانيس وفي الحديد ذكر وانيس وفي الحديد و أ بمنى من قال أبو ذكر و ا ن ي ف ولكلام ي س ت ش ه بهذا د ا ب ي ت و ل ل على فساد هذا المذهب موضع غير هذا و ذ ر طلع وشريدهم الذين هربوا منهم و ف ن ن ا ل ظ ل ا م طرفه جعل الطرف منه ب م ن ز ل ة غصن من أ غ ص ا ن ا ل ش ج ر ة يريد أ ن ه م اتبعوهم حين ا ل ه ز م و ا ويطعنونهم بالرماح ويضربونهم بالسيوف حتى ستر من بقي منهم الظلام انتهى وعين الشمس وجهها و ر أ س ه ا وقد ذرت الشمس تذر زرورا إ ذ ا طلعت قال المرار العدوي ص و ر ة الشمس على صورتها كلما تغرب شمس أو تذر او ل ل بالحسن ت ع ي يصف ق امرأة ك ا ن ينبغي أن يقول و ص ر ت ه انتهى ا الشمس ويقال على فقلت للشمس صورة إ ذ ا طلعت بذغت وأشرقت ضوءها وانبسط و الشمس إذا انساح يقال آتيك كل ش اتيك ر ق أي يوم كل ل ط ع ف ه الشمس الشمس إذا والشرق الشمس يقال طلعت وشرقت ي آ كل يوم طلع شرقه ولا يقال غاب الشرق والمشرق المطلع يقال مطلع ومطلع وشرقه م ط ل ع و الشمس موقعها في الشتاء ودفئها فأما ا ل قال ي ض ف ل شرقة ه ي ق الشاعر قعد في ا ل ر ق وفي ل والمشرقة والمشرقة, والمشرقة والمشرقة والمشرقة قال ل ش ش ر ق ة ا ا تريدين الفراق و أ ن ت عندي بعيش مثل م ش ر و ق ة الشمال ا ل ل ت ع يريد ق ي أ ن ه ا عنده في عيش رغد مستلذ كما يستلذ القعود في الشمس في الشتاء إ ذ ا هبت الشمال تعجب هذا الشاعر من ا م ر أ ت ه وسؤالها إ ي ا ه الطلاق مع إ ح س ا ن ه إ ل ي ه اليها و إ و أ م ا ا ل ش ع ا ع فضوء الشمس الذي كأنه الحبال إذا كأنه ن ظ ر ت إ ل ي ه ا الشمس ا وإن لشديدة ل ش عليها ا وما ع ه ا شعاع وأما ح ث تغرب غ ر ب الشمس م ف وغابت تغيب غيوبا وغيبوبه ويقال آ ت ي ك عند مغيبها وغيبوبتها وقد ذ ل ك ت الشمس ودلوكها اصفرارها عند غيوبها حين تزول عن كبد السماء وهو ميلها فهي دالك وقد ذ ل ك ت براح قال ا ل ر ا ج د هذا مقام قدمي رباح اليوم حتى ذ ل ك ت براح التعليق الدلوك ت ع ل ل ي ق ا يقع لغيوب الشمس وزوالها وقوله ذ ل ك ت براح راح جمع ر ا ح ة و ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا نظر إ ل ى الشمس كيف تغيب اتصل شعاعها بعينه فيضع يده على عينه ليتمكن من النظر إ ل ي ه ا ويروى حتى ذ ل ك ت براح وبراحي اسم للشمس معرفه مثل قطام وحذام يريد على ل ا ك س ر ي انه قام من غدوه إ ل ى ان غابت الشمس انتهى وقد وجبت تجيب وجوبا إذا غابت. وكسفت تكسف كسوفا وكسوفها ذهاب ضوئها ويقال قد تجيب غابت ذهاب غابت تكسف إذا الشمس إلا شفى يريد إلا شيئاً قليلاً. و أ ت ي ت ه بشفا أ ي بشيء قليل من ضوء الشمس وشفت الشمس إ ذ ا ذهبت وغابت إ ل ا قليلا قال العجاج ومربا عال لمن تشرفا اشرفته بلا شفا أ و بشفا والشمس قد كادت تكون د ن ف ا أ د ف ع ه ا بالراح كي تزحلفا ا ل ت ع ي ق ا ل م ر ب أ المكان العالي يصعد إ ل ي ه الناظر ينظر للقوم وتشرف أ ش ر ف عليه أ ر ا د ورب م ر ب أ أ ش ر ف ت ه بلا شفاء حين ذهبت الشمس أ و بشفاء وقوله د بقيت بقية من الشمس ق و قد تكون دنفا أ ي كادت تغيب فهي ب م ن ز ل ة الدنف الذي قد كاد يموت وقوله أ د ف ع ه ا براحتي يريد أنه يضع يده على عينه حتى ينظر إ ل ي ه ا وقت غيوبها وكذلك ق و ل ه ي أي كي تزحلف أي كتب كي تتنحى انتهى ك عن بصره و يقال في المريض المدنس ما بقي منه إ ل ا شفا وقد طفلت الشمس إ ذ ا دنت لتغيب والطفل عند المساء وعرجت الشمس مثل طفلت قال حتى إ ذ ا ما الشمس همت بعرج يقال منه عرج ي ع ر ض عرجا مثل جلب يجلب جلبا وقد ضرعت و أ ز ب ت وزبت إ ذ ا غابت ويقال سقط القرص أ ي غابت الشمس ويقال ما بين المشرقين أ ي ما بين المشرق والمغرب اول ل الخامس ب ب ا ا س س ت و ن باب أ ما ء القمر、وصفتي. راجع وصفته ف يرى كتاب ا ل ج ا باب القمر في آخر فقه اللغة الصفحة الثالثة والخمسين بعد الثلاثمائة س ي في ي م ما بعد أول فقه آخر ر القمر فهو الهلال ل ي ل ة يهل ل ل ي ل ة أ و ليلتين ولثلاث ليال ويقال ك أ ن ه هلال ليلتين أ ويقول قمر ب ن سحابتين و د أهللنا الهلال أي رأيناه الهلال أ ه ل ن الرجل ا ش ه واستهللناه للرجل انطلق ح ي ن ونهل الهلال وحتى نهل الهلال ويهل الهلال وقد ترى اين الهلال نظرناه ويقال هلال ل ي ل ة وهلال ليلتين وهلال ثلاث ليال ثم يقال قمر بعد ثلاث ليال وذلك حين يقمر ويقال قد أ ق م ر ن ا و ل ي ل ة قمراء قال الراجز يا حبذا ل ق م ر ا ء والليل الساج وطرق مثل ملائنا الساج التعليق الساجي الساكن ليس فيه ريح ولا أ ذ ى يقال سجى يسجو اذا سكن والملاء جمع ملاءه اراد طرقا و ا ض ح ة قد ب ي ض ت وبانت وامتدت ف ك أ ن ه ا ملاء بين يدينا ا ل س ا ج لا تتعب سالكها ولا يضل السار فيها انتهى الشهر الناس ينظر فيشهرونه حتى هو يهل وهو إليه أخرى وليلة ليلة مقمرة مرة ثم قمر قال الشاعر ب د أ ن ا والشهر خيط وسط م ث ب ر ة عار ولم يطب ي من ضعفه البصر ة حتى غدته الليالي في مراضعها يكبر حتى أ ت ي ن ا ك م وقد صغر التعليق يريد أ ن ه ا ب ت د أ بالسير عند رؤية الهلال ثم سار إ ل ى أ ن كبر القمر وتوسط الشهر ثم سار إ ل ى آ خ ر ه حتى عاد إ ل ى ا ل ص ف ة التي كان عليها في أ و ل الشهر وقوله والشهر خيط أ ي الهلال مثل الخيط و ا ل م س ب ر الموضع الذي تلقي فيه الحامل ولدها وقوله عار يحتمل أ ن يعني أ ن ه لم يكن له شيء يستره من غيم أ و ما يجري مجراه ويجوز أ ن يعني أ ن ه لم يظهر له نور بعد فهو عار منه و ي ط ب ي يستدعي ويجتلد يقال الطباه كذا اذا دعاه إ ل ى أ ن يفعل كما قال الشماخ لا ي ط ب ي ن العمل المقذي وقوله حتى غزته الليالي وزعموا أ ث ب الطبي ت الياء حال ا ل في في ج م ومثله ي ق في قيس زهير الشعر قال ل بن أ يأتيك ل أ ن ب ان ء ت م م ي و ز ع اثبات هذه الياء في المجزوم مذهب لبعض العرب انتهى قيل ما أ ن ت بن ليلتين قال حديث أ م ت ي ن بكذب و م ي ن قيل ما أ ن ت بن ثلاث قال حديث فتيات غير جد مؤتلفات وقد قيل قليل اللباس قيل ما أ ن ت بن اربع قال عتمه ربع غير جائع ولا مرضع قيل ما أ ن ت بن خمس قال عشاء خليفات قعس ويقال حديث أ ن س قال ا ل أ ص م ع ي و ا ح د ة المخاض خ ل ي ف ة و إ ن م ا قال عشاء خليفات قعس ل أ ن ه ا لا تعشى الا إ ل ى أ ن يغيب القمر والقعس الجدب والقعساء من ا ل إ ب ل التي مال ر أ س ه ا وعنقها نحو ظهرها قيل ما أ ن ت ا بن ست قال سر وبت ويقال تحدث وبت قيل ما ابن أنت سبع قال د ل ج ة الضبع وقيل هدى لانس ذي الجمع وقيل ما أ ن ت ا بن ثمان قال قمر ابصيان وقيل ما أ ن ت ا بن تسع قال يلتقط فيه الجزع وقالوا ن ق ط ع الشسع وقيل ما أ ن ت ا بن عشر قال ثلث الشهر وقيل مخنق الفجر وهو إ ل ى ثلاثه عشر ملتقط الجزع ل ي ق وقيل إ ل ى اثنتي ع ش ر ة ل ي ل ة يلتقط ا ل ج ز ء وجاء في ن س خ ة باريس في وسط ا ل ص ف ح ة ما نص هذا تفسير ليالي القمر أ ر ا د بقوله س خ ي ل ة تصغير س خ ل ة المعنى أ ن ه يبقى بقدر ما ينزل قوم فتضع شاتهم س خ ل ة ثم ترضعها ويرتحلون فبقاؤه في ا ل أ ف ق كمقدار رضاع ا ل س خ ل ة وقوله كذب ومين يريد أ ن بقاءه قليل كمقدار ما تلقى ا ل أ م ة ا ل أ م ة فتحدثها فتكذب لها حديثا ثم تفترقه ا مؤتلفات يريد أ ن يبقى بقاء فتيات أبكار على غير ميعاد غير بقاء على أبكار لجتمعنا فتحدثنا ساعة ثم انصرفنا غير مؤتلفات ثم وقوله أ م ربع هي ا ل ن ا ق ة وهو ت أ خ ي ر حلبها يريد أ ن بقاءه مقدار ما تحلب ن ا ق ة لها ولد ولدته في أ و ل الربيع وهو أ و ل النتاج ومنه قول سليمان بن عبد الملك إ ن بني ص ب ي ة صيفيون أ ف ل ح من كان له ربعيون ويقال عتمه ابيلوه اذا تاخرت ومن هذا سميت العتمة لأنها ل ا آخر وقوله ت ي ق ا مكان ق و ل حديث و أ ن سر عشاء خ فيا ا ا ت قعس و ل ل خ ت التي استبان حملها وابت ل الداخلة الظهر الخارجة ل ق ع س ا ا ء ط ن وقوله و سر وبيت أي سر وبيت فاني ي وبيت ف إ أ ب ق ى بقدر ما يبيت إ ن س ا ن ويسير وقوله يلتقط في ا ل ج ز ء أ ر ا د أ ن ه مضيء أ ب ل ج لو انقطعت فيه م خ ن ق ة ف ت ا ة فيها شذور م ف ص ل ة ب ج ز ع ما ضاع منها شيء لضيائه وبقائه وقوله لثمان قمر أ ض ح ي ا ن أ ي مضيء وقوله لتسع منقطع الشسع يريد أ ن ه أ ب ق ى ما يبقى شسع من قد يمشي به صاحبه حتى ينقطع فبقاؤه كبقاء ذلك الشسع وقوله للعشر اوديك الى الفجر يريد انه يبقى الى قبيل الفجر لا يغيب لطول بقائه ويقال في ل ي ل ة اخر الشهر الليلاء ومنه قول ا ل ق م ي ت الاسدي لعبد الملك بن مروان لقد جمعت بيني وبينك ن س و ة عقائل ماء مثلهن عقائل جمعنك والبدر بن ع ا ئ ش ة الذي له كل ضوء قد أ ض ا ء ا ل ل ي ا ل ويروى التي أ ض ا ء لها مسحنككات ت ا الليائل ل ل أم م عبد ع ئ ش ة ب ن عتبة بن الليالي م حمزة غ ي ر ة جادع ا عبد بن م ط بطنه ل ب وذاكر ر ض ل قال ل ل ه عن ابن حمزة ا ب ك كانت عاد المحرم مؤتمرا تسمي وتسمي صفر ناجرا وربيع ا ل أ و ل خوانا وربيع ا ل آ خ ر بصانا وجماد ا ل أ و ل ى ربا وجماد ا ل آ خ ر حنينا ورجبا ا ل أ ص م وشعبان عازلا ورمضان ن ا ت ق ا وشوالا وعلا وذا القعده ر ب ة يا فتى وذا الحجه بركه يا فتى والنجر العطش قال أ ب و عبد الله عذب إ ذ ا ما ذاب لويان النجر ليس بسجس من دم ولا كدر يقال ماء سجس وسجس وسجيس إ ذ ا كان متغيرا انتهى ويقال للهلال إذا مضت له ثلاث ليال خرج من مهله بضوء. وليلة ثلاث عفراء السواء فيها يستوي القمر وهي ليلة التمام من مضت يستوي له مهله وهي وهي بضوء وليلة ليلة ليلة خرج عشر يقال هذه ل ي ل ة تمام القمر و ل ي ل ة التمام و هو وفاء ثلاث عشر والبدر ل ي ل ة أ ر ب ع ع ش ر و إ ن م ا سمي البدر ل أ ن ه يبادر الشمس وهذه ل ي ل ة البدر و ل ي ل ة النصف يقال لها ميسان لا ينصرف والبيض السواء والبدر والنصف ولا يقال أ ي ا م البيض وذلك إ إلى إ ن لبيضهن من م ا البيض الليل قيل أول آخره ف ا جاوزنا ا ن أنه ص ف فقد فيه قمر أدرع الشهر وإذ راعه أنه لا ل وإذ و ذ الثلاث ا ليال ل ي ا ل درع و ل ي ل ة درعاء كذلك وخروف أ ز ر ع إ ذ ا س و د كرده و ب ي ض سائره وهذه ليال درع ولا يقال أ ي ا م درع ف إ ذ ا جاوز النصف فإنه ن ي ت قال ص ق نقصان حتى يمتحق وامتحاق واحتراق م م ر فلا في يزال يطلع طلوع ل ا أن عند حتى وهو ش س ف ل ا يرى ي و ف ع ل ذلك لليلتين الشهر من آخر الشهر قال ا س ع د ة بن ج ؤ ي ة ظلت صوافن ب ا ل أ ر ز ا ن ص ا و ي ة في ماحق من نهار الصيف محتدم التعليق في ضمير يعود إلى بقر الوحش ظلت إلى يعود في ضمير بقر والصوافن ا ل ق ا ئ م ة ويقال هي ا ل ق ا ئ م ة على أ ط ر ا ف أ ي د ي ه ا و ا ل أ ر ز ا ن مواضع تمسك الماء وفيها ص ل ا ب ة واحدها غزن ورزن و ا ل ص ا و ي ة التي قد يبست من العطش واليوم الماحق المحرق ويقال الذي ك أ ن ه قد احترق من ش د ة الحر والمحتدم الشديد الحر يقال قد احتدم اليوم إ ذ ا اشتد ح ر انتهى ويقال يوم ماحق شديد المحق وهذا محاق الشهر ومحاقه و أ ت ي ت ه في المحاق أ ي في ا م ت ح ا ق القمر قال الشاعر وهو جيران العود عجوز ترجي أ ن تكون ف ت ي ة وقد لحب الجنبان و ح د و د ب الظهر تسوق إ ل ى العطار م ي ر ة أ ه ل ه ا وهل ي ص ل ح العطار ما أ ف س د الدهر ب ن يريد ت بها قبل كله ه المحاق فكان محاقا ا بليلة ذلك ل ش ا ل ل ت ع ق ي ي ر أ ن هذه العجوز تطمع أ ن تكون في حسن الفتيات والشواب وعندها ن ا ر ت ه و أ ن ه ا إ ذ ا أ خ ذ ت من العطار ما يبيض وجهها ويحمر وجنتيها ويكحل عينيها وتخضب به أ ط ر ا ف ه ا وقد لحب الجنبان ذهب عليه ما عليهما من اللحم والشحم و ح د و د ب وحدب بمعنى واحد وقوله تسوق إ ل ى العطار م ي ر ة أ ه ل ه ا يريد أ ن ه ا كانت تشتري من حوائجها بالخبز وما في البيت من م أ ق و ل وليس عند العطار ما يصلحها حتى تعود إ ل ى حال شبابها وقوله بنيت بها يريد أ ن ه زفها في وقت التحاق القمر فكان الشهر الذي بعد الزفاف مشؤوما من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه و ا ل ر و ا ة يقولون ا ل ع ر بنيت تقول ب على ا ل م ر أ ة ولا يقولون بنيت بها وقد أ ت ى بالباء في هذا البيت وهم يجعلون حروف الجر يخلف بعضها بعضا وذلك اسم كان والشهر وصف ه ومحاقا خبر كان وكله رفع بمحاق وهو ب م ن ز ل ة قولك كان مضروبا غلامه زيد انتهى والسرار والسرار يومين وأتيته معا حين يستسر القمر فلا يرى يومين من آخر الشهر يقال استسر القمر وأتيته عند سرار القمر قال الراعي يستسر يرى آخر من عند حين نرجي من سيدنا ع ب ي لؤي أخي ل أ عبدالرحمن ي ا ص أ ة و بن عتاه قال انو يمدح بن سعيد بن لؤي ا ي الاعياص انواء غ ا م ا ل أ ن و ا ء جمع نوء وهو كل نجم من النجوم التي ينزل بها القمر يغيب في كل ل ي ل ة في آ خ ر الليل عند طلوع الفجر في المغرب وينهض رقيبه من المشرق وهو النجم الذي يطلع عند سقوط الساقط في ا ل أ ف ق وخير ا ل أ ن و ا ء عندهم واغزرها الذي الشهر يأتي في آخر الشهر وجعل ما يرجون من عطائه والانتفاع به ب م ن ز ل ة المطر في ا ل ك ث ر ة والنفع انتهى و ل ي ل ة أ ض ح ي ا ن و أ ض ح ي ا ن ة وهي القمراء ا ل ش د ي د ة الضوء و أ م ا الداداء ف ا ل ل ي ل ة من آ خ ر رجب قال ا ل أ ع ش ى أ ل ا أ ب ل غ عني ح ر ي ث ا ر س ا ل ة ف إ ن ك عن قصد المحجه أ ن ك ب أ ت ع ج ب أ ن أ و ف ي ت للجار م ر ة فنحن ل ع م ر اليوم من ذاك أ ع ج ب فقبلك ما أ ع ط ى الرقاد لجاره فانجاه مما كان يخشى ويرهب ف أ ع ط ا ه حلسا غير نكس أ ر ب ه لؤاما به أ و ف ى وقد كاد يذهب تداركه في منصل الال بعدما مضى غير داداء وقد كاد يعطب التعليق عن الأعشى بن الحارس بحريس وكان ع ل الشيباني ة و الحارس أ ج ا ر رجلا من بني يربوع ف أ غ ي ر عليه فوفى له الحارس ورد عليه ماله والرقاد فيما زعموا عمرو بن عبد الله بن جعده بن كعب يقول لا تفخر بوفائك له فقد أ و ف ى الرقاد ايضا ف أ ن ت لم تنفرد بهذه ا ل م ك ر م ة ويريد ا قداح ا ل ل ل ح قدح س من م وهذا على ط ر ق المثل أي أعطاه سببا من جواره من أي ي ي و ر بالحلس السهم ومعنى أ ر ب ه لؤاما أ ي أ ل ز م ه ريشا لؤاما واللؤام أ ج و د ما يراش به السهام يريد أ ن ه أ ع ط ا ه سببا وثيقا من العهد والجوار ويقال أ ن ص ل ت الرمح إ ذ ا نزعت نصله وكانوا إ ذ ا دخل رجب نزعوا ا س ن ة رماحهم ل أ ن ه شهر حرام لا يقاتل فيه فجعل رجبا منصل ا ل أ ل ل أ ن ا ل أ ل ينصل فيه وجعل الفعل لرجب على الاتساع ك أ ن ه هو الذي نزع ا ل أ س ن ة و ا ل أ ل جمع أ ل ه وهي ا ل ح ر ب ة يريد أ ن الرقاد ة تدارك جاره في آ خ ر يوم من الشهر الحرام فأنقذه ل وقيل ل ذلك ل ا ت ل ل و ا ض م ر ا م ر ف و يعود ع إلى الداداء ر ق ا و ل إلى الجار الجار وقيل ل م ضمير من ن انتهى ص و وفي ب يعطب ا آ خ ر ل ي ل ة من الشهر ويقال ك أ ن هلالها ا ل ل ي ل ة قمر اي ك أ ن ه قمر من عظمه ويقال من البدر قد أ ب د ر ن ا ومن ليلة السوائي قد أسوينا ومن نصف الشهر قد القمر ش ه ر د دارة أنصتنا والهالة ا ل ق ي ق ا ل ا ل ق م ر ا ل ل ي ل ة في ا ل ه ا ل ة وقال في ه ا ل ة هلالها ك ا ل إ ك ل ي ل ا ل ل ت ع يريد ق ي أ ن هلالها مستدير قال وعندي أ ن ه عبر عن القمر بالهلال ل أ ن ه في أ و ل أ م ر ه هلال ثم يكون قمرا وقد يعبرون عن الهلال بالقمر وكل واحد منهما يقوم مقام صاحبه في بعض المواضع وجعله ك ا ل إ ك ل ي ل في استدارته وقد يجوز أ ن يعني الهلال بذلك و إ ن لم يكن صار قمرا ل أ ن ه مستدير ك ا س ت د ا ر ة ا ل إ ك ل ي ل و إ ن لم يكن متصل ا ل ا س ت د ا ر ة انتهى ويقال لسواد القمر من حين يطلع يستوي إلى أن يستوي فاذا إ ذ استوى فهو بدر حتى يقع في ليالي الساهور وليالي الساهور التسع البواقي حتى فهو في ف بدر يقع إ استوى القمر قيل باهر وقد بهر قال ا ل أ ع ش ى حكمتموه فقضى بينكم أ ب ل ج مثل القمر الباهر التعليق يخاطب بذلك عامر بن الطفيل و ع ل ق م ة بن علاثه الجعفريين وكانا قد تفاخرا وحكما بينهما هرما بن قطبه الفداري فلم يفضل احدهما على ا ل آ خ ر وادعى ا ل أ ع ش ى أ ن ه قضى بفضل عامر على ع ل ق م ة والحطيئة علقمة وكان والأبلج الأعشى عامر الطفيل علاثة الأبيض بن بن مع مع و أ ر ا د بالمدح هرم ابن ق ط ب ة انتهى واتساقه ا س ت و ا ء قال الله عز وجل والقمر إ ذ ا اتسق ويقال ل ي ل ة ط ل ق ة إ ذ ا كانت م ق م ر ة و إ ذ ا طلع القمر بالليل قيل قد ب ذ ر ف إ ذ ا غاب قيل قد أ ف ل ويقال للسواد الذي في القمر ا ل ش ا م ة قال الشاعر وما ش ا م ة سوداء في حر وجهه مجللة ل ا ت ن ج ل ي ل ز م ابو ن ويدرك وتسع في ست ش ا ب ه ي ه ر محمد في التعليق سبع أبو معا وثمان م قال الذي عندي أ ن ه أ ر ا د وما شيء في حر وجهه ش ا م ة سوداء ويكون سؤاله عن القمر إ ل ا أ ن ه الغز و إ ن حمل الكلام على ظاهره كان السؤال عن ا ل ش ا م ة ما سببها و ا ل م ج ل ل ة التي جللت وجهها لا تنجلي لزمان لا تذهب في وقت من ا ل أ و ق ا ت وقوله ويدرك في ست وتسع شبابه يريد أ ن ه يتناهى تمامه إ ل ى خمس ع ش ر ة ل ي ل ة من الشهر ثم يتناقص من وقت تمامه إ ل ى آ خ ر الشهر و إ ن م ا أ ن ث ى اسماء العدد ل أ ن ه أ ر ا د الليالي انتهى انتهى تسجيل ا ل ش ر ي ف الحادي عشر من كتاب كنز الحفاظ في كتاب تهذيب ا ل أ ل ف ا ظ ل أ ب ي يوسف يعقوب بن إ س ح ا ق السكين سجله س القادر شيخ الزور وصلى الله على فائز عبد د شيخ ي ا محمد وآله